انا مرجاني صناع حياتي اقمار اللالي منهار الهدات انا مرجاني صناع حياتي اقمار اللالي منهار الهدات اذانوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي وصاروا بذاتي نشيد الحياه تركنا الهوان Oj, ära man talsamma, och kallar manama. Jävla år går och försvinner, och man blir mindre. Jävla år går och försvinner, och man blir mindre. وصاو بذاتي نشيد الحياة، وصاو بذاتي نشيد الحياة. تركنا الله وانا وعدت بعزم الأباتي، وعدت قوانا بعزم الأباتي. فكن يا أخي يا عزيز النبي وقم للمعالي وخل الدنيا وقل يا رفاقي ننموا إليا لنرغى المراقي ونعل الثريا علام الرجال صناع الحيات فكن يا أخي يا عزيز النبي يا وقم للمعاني أخل الدنيا وقل يا رفاقي هنمو إليا لنرقى المراقي ونعل الثريا سبيل النجاة وحققت ذاته وأصبحت حيا وحققت ذاته وأصبحت حيا علام الرجال صناع الحياة فزالوا ثباته وصاروا بذاته نشيد, نشيد الحياة وصاروا بذاته نشيد الحياة صمات البلاد أجيب المنادي وقوموا جميعا لنيل المراد صمات <تصفيق> البلاد أجيب المنادي وقوموا جميعا لنيل المراد <تصفيق> وقولوا جهارا ملكنا القرارا وقود الحيارا إلى المجد عيام Och klul häsuda, bågen kusya. Och är du män? Och är du mänskliga? Och är du berg? Och är du الحياتي وصعوا بذاتي نشيد الحياة تكلنا فانا عادت قوانا بعزم اللباتي وعادت قوانا بعزم الابا